وَأَنَّكَ حُلَ الْأَيَامِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِن يَكُنْ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستحفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضل لي والذين يبتغون الكتاب والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم ان عدتم فيهم خيرا وَآتُوهُم مِّمَّا مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ